شبكه هذه سبيل الدعويه تقدم من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه ولا حجه له يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد الحبشي كان راسه زبيبه ولا نغتر بدعاة الحريه الذين يستغلون الفرص عبر الوسائل الاعلاميه بدعوى الاصلاح وهم من احق الناس بقول الله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون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 والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعاذنا الله من النار أما بعد فلقد استبشرنا جميعا بمقدم ولي أمرنا وعودة خادم الحرمين الشريفين إلينا سليما معافا حفظه الله تعالى وأمد في عمره على طاعته. لقد كان يوم الأربعاء الماضي يوما مختلفا، فمظاهر السرور عمت وصور الفرح تنوعت ابتهاجا بعودة الملك الذي أحبه الصغير قبل الكبير. نعم، لقد كان يوما مشهودا من داخل المملكة وخارجها. وما أروع هذا التلاحم وما أجمل هذا التناغم بين الراعي والرعيه إنها أواصر المحبة التي تجمع بيننا وبين ولي أمرنا إنها مراسم الولاء تقدم لمن يستحقها لقد أحب خادم الحرمين الشريفين شعبه فبادله الشعب بكافة أطيافه المحبة لقد رأينا الكبار والصغار فرحين والرجال والنساء مستبشرين بعد أن طويت تسعون يوما وكأنها تسعون عاما إننا ولا شك مغبوطون لا محسودون على هذه النعمة من دول تفقد هذه المشاعر مع ولاتها. وتتقطع اواصر المحبه بينها وبين قادتها ويتمنى المؤمنون فيها حياه ونحن في المقابل محسودون لا مغبوطون من قبل اعداء ديننا فلا بد اذا من شكر الله على ما نحن فيه فنحمد الله ان قيض لنا ولاه تحكم فينا بشرع الله ونحمده جل في علاه أن سخر لنا ولاه تخدم الحرمين الشريفين ثم نحمده أن هيا لنا ولاه تعنى بكتاب الله وتهتم بشؤون المسلمين ونسأله سبحانه جل في علاه أن يعز بهم الإسلام إن الإسلام لم يغفل عن العلاقة بين الراعي والرعية فلقد جاءت الأدلة من القرآن بوجوب طاعة ولاة الأمر من المسلمين ولزوم جماعة المسلمين والنهي عن الفرقة والاختلاف ومعصية ولاة الأمر قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وجاءت السنة مبينة أن الطاعة إنما تكون في المعروف فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون فيها لكن لا يجوز الخروج عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزي عنا يدًا من طاعة فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميته جاهليه وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وقال صلى الله عليه وسلم إنه يكون أمرًا تعرفون منهم وتنكرون قال بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعًا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فلا يجوز إذن للمسلمين منازعة ولاه أمورهم المسلمين ولا الخروج عليهم إلا إذا رأوا كفرا بواحا قائم البرهان لأن الخروج على ولاه الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا مستطيرا يختل به الامن ويروع الامن وتضيع معه الحقوق وتقطع السبل والطرق ولقد سن الخوارج تلك المآسي في تاريخ الإسلام في عهد عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما وما بعدهما الى هذا الزمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجه له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهلية ومن مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل والبطانة ومن أسباب صلاح الوالي أن يكون له وزير صدق يذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير السور إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وفي رواية وتنهاه عن المنكر وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله وفي رواية وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي شرها فقد وقي وهو إلى من يغلب عليه منهما رواه البخاري والنسائي فنسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق إمامنا لما فيه الخير والصلاح وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير إنه على ذلك قدير قال سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأموات المسلمين في من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر قال رحمه الله هذا من الجهل الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت قال اللهم اهد دوسا واتي بهم اللهم اهد دوسا واتي بهم يدعو للناس بالخير والسلطان اولى من يدعى له لأن صلاحه صلاح للأمة فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء فالدعاء له بأسباب التوفيق وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات انتهى كلامه رحمه الله نعم إن الدعاء لولاة الأمور بالهداية وصلاح البطانة له أمر مهم وخاصة في زمن المحن والفتن وإن المتربصين بنا كثر لا كثرهم الله فعلى كل منا أن يوطن نفسه وأن لا يكون كالريشة في مهب الريح عليه أن لا يسير خلف أي مفسد عليه أن يكون كالجبل الشامخ في ثباته ورسوخ مبادئه وأن يرجع إلى العلماء الصالحين الصادقين عليه أن يكون درعا واقية ومرتقا صعبا لا يمكن الصعود إليه ولا يتخذ مطية لأي شخص كائن من كان نعم على المسلم في زمن الفتن أن يقف بالمرصاد لكل من يريد النيل من أمن البلاد. ويسعى للإضرار بالعباد وعليه أن يحفظ لسانه عن الولوغ في أعراض ولاة الأمر من العلماء والقادة على اختلافهم ولنحمد الله ولنشكر الله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى وأعظمها نعمة الإسلام ثم نعمة الأمن والرخاء التي نتفيأ ظلالها بينما تعيش المجتمعات في الدول المجاورة والبعيدة ما نراه ونسمعه من الفوضى والخوف والجوع قال الله جل في علاه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي غفور رحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فما أجمل أن نضع أيدينا في أيدي ولاه أمرنا من القادة والعلماء، وألا ننازع الأمر أهله، ولا نغتر بدعاه الحرية الذين يستغلون الفرص عبر الوسائل الإعلامية بدعوة الإصلاح، وهم من أحق الناس بقول الله، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يدعون أنهم سيقدمون الخيرات للشعوب يريدون أن تعيش بلاد المسلمين تلك الفوضى التي تعيشها دول الكفر لننظر في حقيقة تلك الادعاءات وما جلبته لتلك المجتمعات من بؤس وشقاء وخوف ولنقارن بينها وبين ما نحن فيه من أمن وأمان ينام الجميع الليل الطويل في غاية الأمن والطمانينه آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم متنقلين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب إلى أي مكان لا يخافون لا يخافون على أنفسهم ولا على ممتلكاتهم ولا على أهليهم ولا يعرف قدر هذه النعمة التي نعيشها إلا من ذهب إلى خارج هذه البلاد أو عاش في غيرها أو عاش في هذه البلاد قبل توحيدها وإقامة شرع الله فيها وسلوا من عاد للتو من دول قريبة دب فيها الفوضى وانعدم فيها النظام واختل الأمن هذا الأمن الذي نعيشه لو فقدناه يوما عياذا بالله من ذلك لعرف أحدنا أن بطن الأرض خير له من ظهرها هذا الأمن إنما هو بتوفيق الله لقادة هذه البلاد في أن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان في شك من هذه النعم التي يعيشها ولا يعلم عنها فلينظر إلى دول العالم القريبة منا والبعيدة ثم يتأمل في واقعها وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صلوا وسلموا على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة اجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم كل إخوان المسلمين في كل مكان اللهم كل إخوان المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم فرج لهم همهم ونفس لهم كربهم اللهم آتهم ما يريدون يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون